بوك تو اوزت ترامت ثمانية وثلاثون في التاكسي في التاكسي كامو ايزا تاكسي توش <تكسي> ايز <تكسي> من فضلك اطلب لي تاكسي سياره اجره من فضلك اطلب لي تاكسي راغير <تصفيق> سادغورامدميسلا كم تكلف الى محطه القطار <تصفيق> كم تكلف إلى محطه القطار راغيرس <تصفيق> ايروبورتامدميسلا <تصفيق> كم تكلف الى المطار <تصفيق> كم تكلف الى المطار ت ل من فضلك على طول من فضلك على طول تش ائك مرج من فضلك هنا إلى اليمين من فضلك هنا إلى اليمين تشا ائك كوتش مخني من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار من فضلك هناك عند الزاويه إلى اليسار ما انا مستعجل انا مستعجل ترو معي وقت معي وقت توشئذلبا اوفر من فضلك هدي السرعه من فضلك هدئ السرعه اك كاچردت من فضلك توقف هنا من فضلك توقف هنا تاميلوديت ايرتي من فضلك انتظر لحظة من فضلك انتظر لحظه ماله داوبروندبي انا راجع فورا انا راجع فورا تو شيذلبا كويتاري من فضلك اعطني فاتوره من فضلك اعطني فاتوره لا يوجد معي فكه ما معي فكه مادلوبا <تصفيق> تمام الباقي لك تمام الباقي لك امي سامارتزه اوصلني الى هذا العنوان اوصلني الى هذا العنوان صاميوانيت چم فندقي إلى فندقي. قميقوانيت بلاجز. اوصلني إلى الشاطئ. اوصلني إلى الشاطئ.